الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا إلى يوم الدين ما شاء شئ فتبارك الله رب العالمين السماء سمائه والارض ارضه والملك ملكه والامر امره والحكم حكمه والخلق خلق ونحن خلق من خلقه فتبارك الله سبحانك من لطيف ما ألطفك ورؤوف ما أرأفك وحكيم ما أتقنك سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لك سبحان الله عن اشهد ان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا الشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا كريم تحب العفو اللهم اعتق رقابنا ورقاب اهلينا من اللهم ناتق رقابنا ولقابا هلينا من النار اللهم ناتق رقابنا ولقابا هلينا من النار اللهم بلغنا بفضلك ليله القدر اللهم بلغنا بفضلك ليله القدر اللهم بلغنا بفضلك ليله القدر اللهم, اللهم انا نسالك من الخير كله عاجره وأاجره ما علمنا منه وما لم نعلم وناعوذاللهم بك من الشر كله عاجره وأاجره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله عاجله وعاجلا سره وعلى نية ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والثقى والعفاف والغنى والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ اللهم بك من شر ما استعادك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الدنيا والآخرة اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا في رمضان اللهم وأدخلنا برحمتك من باب الريان وارفع درجتنا في أعلى الجنان يا حنان يا منان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتك ولا همًّا إلا فرَّجِتَا ولا كربًا إلا نفَّستَا ولا ضالًا إلا هديتَا ولا شافًا إلا أصلحتَا ولا مُبتلًا إلا عافيتَا ولا دينًا إلا قضيتَا ولا مريضًا إلا شفيتَا ولا ميتًا إلا رحمتَا ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور إلهنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والكمال والإنعام يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه يا من لا غنى لعبد عنه يا من يعطي من لا يسأله ويدود على من لا يؤمله نحن عبيدك الخاضعون لهيبتك المتذللون لعزتك وعظمتك الراجون جميل رحمتك أمرتنا ففرطنا ولم تقضع عنا نعمك ونهيتنا فعصينا ولم تقضع عنا كرمك وظلمنا أنفسنا وضيعنا ولم تكلنا إلى غيرك إلهنا إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الفقراء البؤساء المستغيثون المستجيرون الوجدون المشفقون المعترفون بذنوبهم أسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائب الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وخشع لك قلبه وذل لك جسده ورغم لك أنفه يا رجاءنا إذا انقطعت بنا الحيال ويا أملنا إذا انتهى بنا الأمل ويا ناصرنا إذا تكالبت علينا الدول اتيناك صغارا وكبارا نساء ورجالا صالحون ومقصرون صالحون ومفرطون اتيناك ندعوك دعاء واحدا ونرجوك رجا واحدا يا من لا يخيب من دعاك ولا يرد سائله نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار وأن تدخننا الجنة يا عزيز يا كريم إلى ثنى ما عصيناك جهلا بمقامك ولا استخفافا بعقابك ولكن سولت لنا أنفسنا وغلبت علينا شقوتنا فرحماك رحماك رحماك رحماك الهنا انا حنا مطايا ذباذك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم فلا تردنا قائدين ولا من فضلك محرومين ولا عن جنتك مبعدين ولا إلى نارك مقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان والفلبين والصومال وكشمير اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم اللهم تقبل جهداهم ولا تحرمنا أجر جهادهم اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن أعانهم وعليك بالصليبين ومن وقف وراهم اللهم فرِّق جمعهم وشدِّد شملهم اللهم أرِنا فيهم عجائب قدرتك اللهم جمِّد الدماء في عروقهم اللهم أحصِهم عددًا واقتُلهم بددًا ولا تُبقِ منهم أحدًا يا قوي يا عزيز اللهم هذا الدعاء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 نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام رقم الهاتف 038428441 ثم المكساج في استوديو صوتيات العالم الأحساء رقم الهاتف 03588 وحس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته